يقسم بالله العظيم الذي رسع السماء بلا عمد لن تحمل أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمدي قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأمريكان إن كنتم رجالا كما تقولون إن كنتم تدعون أنكم القوى العظمى فها نحن ننتظركم إن كنتم رجال فانزلوا إلى أرض النزال والله سنتخطفكم كما تتخطفكم الطير والله معنا والله مولانا ولا مولا لكم ونحن ننتظر الجنة وأنتم تنتظرون الجحيم في الدنيا وفي الآخرة الله أكبر, أكبر, الله, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر الله أكبر الله أكبر الله ولا مولا لهم الحق نادانا فوفينا القسم الله مولا لنا ولا مولا لهم الحق نادانا فوفينا القسم هذا أول جهاد نُجِّدَ تِرَادَ وَنُبِينَا لَهُ الظُّلُمَاتُ النَّصْرُ صَارَ رُكْسَاعًا وَيَزُولُ عَوْبُ بَاتَ الصَّنَمُ اسْتَطَانَا حَقٌّ Zenel ar, zenel ar, حصد الوداع في دحر احلامي زنجر الامل سنصير على الاطام سنصير ومن تحت اقدام وسط الوعا وسط الوعا في دحر احلامي قتلنا فجنه ربي لن قتلنا فجنه ربي لن jinna fajannat rabbi lana musanna faza wa'adun muhtam sanjuru qala lan sanjuru وعد في دحر من زنجر الظلم زنجرا الظلم سنذل ارض تحت ابد من وعد في دحر وعد جديد احلى من زنجر الظلم زنجرا تحت القدام وصدق